أَمْ حسب الَّذِينَ يَعْمَدُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوا نَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ مَآدٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهْدَ فَإِنَّمَا مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمَنُوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إِنَّهُمْ بكافرون وَلَا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألفتنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأطحاب السبينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفا إن الذين تعبدون من دون الله لا ينبكون لكم رزقا فابتعوا عند الله الرزق واعبدوه واشتروا له إليه تردون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 وقال انما التقض من دون الله اودان متب بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يذكر بعضكم ببعض ثم يوم القيامة بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما النار وما لكم من ناصرين فان نراولوا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 فلوطا إذ قال لقومه إنكم لَتَأْتُونَ لتأتون مَا ما سبقكم بها من أحد من الآلمين لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ الرجال وتقطعون السبيل فِي في ناديكم المنزر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلفوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها جوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها فننجئنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا روطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وَأَهْلَكَ إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منذبون على أهل هذه القرية بجزا من السماء بما كانوا يفسرون ولقد ترثنا منها آية من بينة لقوم يعقلون وإذا مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اللوم الآخر ولا تحسوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأغذتهم الرجبة فاصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وسمود وقد تبين لكم من مساقين ودين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبطرين وقابون وسرعون وهامان ولقد جاءهم موسى في البينات فاستصبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 وإن أهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العديد الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعبرها إلا العالمون فلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية لا اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله نعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا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 وما كنت تتبو من قبله من كتاب ولا تقفه بيمينك إذا الأركاب المبتلون بل هو آيات بينات في خدور الذين أوتوا العلم وما يجعد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما نَمَا أَنَا نَذِيرٌ مُنذِرُ وَلَمْ يَأْتِهِمْ نَّذِيرٌ عَلَيْكَ الْكِتَابُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشهون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرضهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واتعة فإيايا فاعبدون كل نسل ذاتقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي من الجنة روضه تجري من تحتها الانهار طالبين فيها نعم اجر العاملين الذين صدوا وعلى ربهم يتوكلون تَحْمِلُ من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولكن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر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 أولم يروا أَنَّا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يذكرون ومن أظلم ممن افتغى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وَإِنَّ اللَّهَ لَنَعَ الْمُحْسِنِينَ